وَبَيْنُكُرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِكَ كْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَفُوا مِن قَبْلِكُمْ فَمَعْذَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ